ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنت وما كنتم اتخذ المدرين عقدا ويوم يبقى الناس شركائيا الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبون لهم فلم يستجيب لهم وجعلهم يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَرَضُوا يَوْمَئِذٍ لَنَا وَمَا ضَرَبْتُمْ عَنَّا وَمَا كُنْتُمْ تَنْطِقُونَ وَلَئِنْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْ ولقى بصرصفنا في هذا القرآن من الناس من القدمة وكأهل الإنسان أكثر شيء جدلا وما مع الناس سيؤمن إن جاء أولو الهدى إلا إلا أن تأتيه سنة الأولين أو يأتيه العظام قولا وما نرسلهم سيدا إلا نكشرين ومنذرين وإن جاهلوا لذن كفروا بالباتلين لحظوا واتخذوا آياتي وما أنزروا بلوا ومن أظلم حما ذكر بآيات ربه فأعرضا بها ونسي ما قدمت لها إنا جعلنا على وَيَذَرُونَ لَن تَتَّقُوا وَذِكْرَ اللَّهِ وَصَلَّى وَإِذًا تَدْعُونَ مِنَ الْأَخْدَاثِ يَنْتَصِرُ لَكُمْ فَوَرَبِّكَ فَكَبِّرْ بِمَا بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْلًى وَلَا تِلْكَ الْقُرَىٰ هُم نَّعَمُوا لِلَّذِي عَذَّبَهُم مِنْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى اللَّهُ وَنِعْمَ تاعب الروح مجل معا البحر يطوي او لي حطبا فدل العاد لوه من عيني لا نسياح ترى ما, نسي ما فت فرسيله بنا فينا سفنا على الصخر قل رأيت إلى أين إلى الصخر فهنيس الزحف وما أن سهل إلا الشيطان أربعة ودخل في البحر جما قردا كما قلنا غادوا امتن على علاتهم المصصا فوالجزاء لمن يابنا رحمة من سهل علمنا وعلمنا قال له موسى هل أثبتك على أن تعلمني من ما أظلم ترسدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبح على ما تحق بي قال أمراك صابرا ولا أعصي لك عمقى. قال فإذ اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى نحين لك من ذكرا. فانطنقا حتى إذ ركبا السزينة طرفها. قال أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لا أهل منك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاكدني بما نسيت ولا تقلقني أمري عصرا فأولوهم طلقا إذا لقيا هل عمرهم فقتل قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفسي قد إلا شيئا نكرا قال ألا أقول لك إنك لن تستطيع معي صدرا قال إن كان شيء بعدها فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغت إلا دني عجرا روح مفضطا حتى أجد أذيان لطرية استصعما أهلها فألم ايي ولي قومه ما وجد تركي يريد ان يم الله قال امش قد تفطن انت وما قال سَنُلَبِّيكَ كَمَا لَوِيتَ بِمَا لَمْ تَسْتطِعْ عَلَيْهِ صَخْرًا أَمْ اسْتَسْلِمَتْ فَكَانَ كُلُّ مَا يَعْمَلُونَ فِي الْمَحَلِّ فَارَتْ وَكَانَ رَأْءُهُمْ يَقْضُو كُلَّ سَفِينَةٍ وَصْلَا وَأَمَّا الغلاف فَكَانَ أَبَوَاهُ من نيل أَنْ أن يغرقه ما تبعاناً ونفراً فأرذنا أن يبدله ما رحمه ما خيراً من زكاة الله وأقرى للا وكان تحتكم كنظما وكان امما صالحا فاعذر ربك ان يمنوا شدا ما ويستظفرك كنظما ورحمه من ربك وما تعلمون عن امره إِذَا كُنْتَ تُقِيلُ مَا نَصْرَكَ أَعُونَكَ